إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها, فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا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 ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم, ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أَمْسَكَ رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ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 قُلْ إِنَّ الْعِلْمَ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوِ ارْحَمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِ وَهُو علَمُ بالِالمُهتَدين فَلاَا تُقَ الْمُكَّبِين وَالُّ لَ تُدِهِنُ فَيدهَهِمون وَلَا تُقَقْ كَُّ حَلَّ فَّهِمهَمَّ زَِّ الشَّائِ بِنَمِين مَنَعَ عِلٌّ الْخَيْرَ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ أُوتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنٌّ أَمْ كَانَ ذَامًا بِنًّا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُمِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا وَلَا يَسْتَفْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن على حرفكم إن كنتم صارمين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 أسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وَهُمْ سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مَغْرَمُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوم فَجَاءَ تَذَاهُرَ رَبِّهِ فجعله مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَذِي نَكثَرُوا لَيُزْرِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سمانا يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا امْطُرَؤُ كِتَابِيَه إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ الْحِسَابَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ طوفها دانيه كلوا واشربوا من بما اسلفتم في الايام الخاليه وان من اوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم اوت كتابا ولم ادر ما حسابي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 وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول تاه قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين لو تَقَّلَلَْن ضعض الْ الأقَ ل خَذْنَا مِنه بالِاليمين ثمَُّ لَ قطُعن مِنه التين فَمَا منكم مِنْ كُمنحَدٍ عَنْهُ حاجِزِ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَحْلُمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ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 تعرجُ الملا إكَ ترووح إلَه في يَومِن كانَ مِقَدوا فيِي يَوْومِن كانَ مِقدَوا خَسنَ الفَسَنَ أصِْد صَبر جلا إنِهُ يَرَنَم بعيد وَنَرهُ قَريباَا يَومَ تَك السَّماء كالمهل وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبْنِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ مِن جِنٍّ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى تَدْعُو مَن أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فأوعى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 وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ حَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُنْطَفِئُونَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَذَابٌ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ أَلَا إِنَّنَا مُبَدِّلُ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَأَدْرِهِمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُم حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم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 قال رَبّ إّ دَعوتُ قَوْمِ لَلَ وَلَهارَا فَلَمْ يَزِدهُم دُعا إِللاا فِرَار وَإِني كُل ماَا دَْوتُهُم للتَغْفِرَ لَهُمْ جَالُوا جَعللُوا أَصَابِعهُم فيِي آذَانِهم وَاسْتَغْ شَثابَهُم وَأَصَرغُ وَاسْتَكبَ رُسْتِكْبارَاركُم م إِ دوتُهُ جهراثَُّ إ أَلَ تُ لَهُم وَسررَتُ لَهُ إسرارا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ, لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ فِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فَجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا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 ولا تزيد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نار فادخلونا فلم يجدوا لهم فلم يجدونهم من دون الله انصارا وقالن حر رب لا تذق على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين, وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم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 وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا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 فَوَجَدْنَاهَا مَلْئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدَا وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَطًّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَادَا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 يَادُون يَكُونُونَ عَلَيْهِم لَبَدًا قُل إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُل إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُل إِنِّي لَأُنْذِرُ مَن يَخْشَى وَأَجُرُّ مِنْ مَن يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزن من قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَامُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وَطَاعًا مِنْ ذَاقَ قَصْتًا وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مِّن رَّمْلٍ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا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 أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيْمًا أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَرْضًا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ منه وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ, تجدوه عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدُوا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 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وَماَا جَعللنا عِددتَهُم إِلا فتْنَةَ للَِّذينَ كَفرَول يَْستَيقٍ لَستيقين الذي نَوطُكِتابَ وَيَزْدادَ الذيينَ آمَنُوا وََزْدَادَ الذيينَ آمَنوا إمَانَ وَلَا يَْتابَ الذي نَوط الكِتابَ والمُؤمننُونَ وَليَقُون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 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ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 وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المخر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره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 كلا إذا بلغت التراقية وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق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 أَو لَا لَكَ فَأُولَا ثُمَّ أَو لَا لَكَ فَأُولَا أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سدا ألم يكن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 نَبَتَ لَهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كفورا. إِا أَعتَدَنا لِكَافِرينَ سَلاسِ وَأَغْل لَ وَسَعير إِ الأبرارَ يَشْرَبونَ مِنْ كَأسِ كانَان مِزاجُهَا كَافُور ع ي يَشْرَب بِهَا عبَادُ الله يُوفَجرونَهَا تَفجير يُفُونَ بِ الذْرِ وَيَخافونَ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 من فضة وأكواب, وأكواب كانت قواريرا وعرير من فضة قدروها تقديرًا ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلًا عيناً فيها تسمى سلسبيلًا ويطوف عليهم ولدان مخلدون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 وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا وَاسْتَوِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ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 أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ إِنَّهُ كَانَ قَطْرًا نُمْدِدُهُ فِي بُطُونٍ مُذْهَبٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فَنَعَمَلُ قَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تقني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر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 إِن كَانَ لَكُمْ كَدٌ فَكِدُون وَإِلُ يَوْمَائِذِ للِمُكَذِبِين إَِّ المُتَّقِينَ فِي ضِلَالِ وَعُون وَفَوكِهَ مِنا يَشْتَهُون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين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 فَإِنْ أَيُّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُ